لآل, لآل القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م أ ل ف لام م ي م ا للعلوم ا إلا إله ه الحي ا ل ي ق و نزل عليك ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق ق م ص د ا ل م ا بين ي د ي ه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 ف أ م ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء ت أ و ي ل ه وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله و ا ل ر ا س ق و ن في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا وما ي ذ شركه الهدى أ و ا ل شركه دعويه غير ربحيه م ة إنك أنت ا ل ذ ا إنك ج ا مضمون ع الناس ل ي لا غيب فيه اجتماعي ل ل لا ه يخلف、الميعاد.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 ان في ذلك ل ع ب ر ة لاولي ا ل أ ب ص ا ر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة والقناطير ا ل من ق ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة و ا ل خ ي ن ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م والحرف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 لا إله إلا ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م إ ن ا ل د ي ن عند ا ل ل ه ا ل إ س ل ا م و م ا ل ا ا ل ك ت ا ب إلا م ن بعد م ا ج ا ء ه م ا ل ع ل م ب غ ي ا بينهم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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير م ح ض ر ا وما عملت من سوء تود لو أ ن بينها وبينه أ م د ا بعيدا و ي ح ذ ر ك م الله ن ف س ه و ا ل ل ه رغوف ب ا ل ع ب ا د قل إ ن كنتم تحبون ا ل ل ه ف ا ت ب ع و ن ي يحببكم ا ل ل ه ويغفر ل ك م ذ ن و ب ك م و ا ل ل قل ه غفور رحيم ي أ ض ع ا الله ل و ر س و ل فإن ت و و ل ا فإن الله لا ي ح ب الكافرين ا ل ل إن ه وآدم و و ن ح اذ وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إبراهيم عمران قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني, فتقبل مني انك انت السميع العليم ف ل موسوعه ا ت ا ل ن و ا أعلم ب ل س ا للعلوم أ سميتها الاسلاميه ي ن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 قال رب اجعل لي ايه قال آ ي ت ك الا تكلم الناس ثلاثه ايام إ ل ا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار و إ ذ قالت ا ل م ل ا ئ ك ة يا مريم إ ن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أ ن ب ا ء الغيب نوحيه إ ل ي ك وما كنت لديهم إ ذ يلقون اقلامهم أ ي ه م يكفن مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم ب آ ي ه من ربكم اني اخلق لكم من الطير كهيئه الطير فانفق فيه فيكون طيرا باذن الله و أ ب ر ئ ا ل أ ك م ه و ا ل أ ب ر ص و أ ح ي ي الموتى ب إ ذ ن الله و أ ن ب ئ ك م بما ت أ ك ل و ن وما تدخرون في بيوتكم إ ن في ذلك ل آ ي ة لكم إ ن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من ا ل ت و ر ا ة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ب آ ي ه من ربكم فاتقوا الله واطيعوه ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آ م ن ا بالله واشهد باننا مسلمون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 ف أ ح ك موسوعه ن الذين فأما ف ك ف النابلسي ا وأما ا للعلوم آمنوا الاسلاميه اسماء الله ل ا يحب ا ل ظ ا ل م ي ن ذلك ن ت ل و ع ل ي ك من ا ل آ ي ا ت و ا ل ذ ك ر ا ل ح ك ي م م إن ل ل ع ي س ى عند ا ل ل ه ك م ا ل آدم خ ل ق ه من ر ا ب ث م قال ل ه كن فيكون الحق م ن ربك ف ل ا تكن من ا ل م م ت د ي ن فمن ح ا ك فيه من ب ع د ما جاءك من جاءك ا ل ع ل م ف ق للعلوم ا ا أبناءنا ا ندعو ن أ ب ء ك و ن س ا ء ن ا و ن س ا ل ا م ي ه ن س م و س ج ع ل لعنة ل ل ا ه على ا ل ك ا ذ ب ي ن إن هذا ل س ا ل ق ص ص ا ل ع ق و م ا من إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه وإن ا ل ل ه لهو ا ل ل ع ز ز ي ا ح ك ي م فإن فإن توله فإن الله عليم ب الحسنى د ي قل يا أهل الكتاب تعالوا ل يا إ كلمة سوا إن بيننا ب و شركه م أ الهدى نعبد إ ا ا ل ل و ل شركه ب ش ي د ا و ي ه غير ر ب ح ي ن ذات مضمون ا اجتماعي فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاجون ف ي إ ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل إ ل ا من ب ع د أ افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون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 ش ر ك ن ا ل ف ض ل ب ي د ا ل ل ه ي ع و ي ه م غ ي ش ا ء و ا ل ل ه و ا س ع عليم ي خ ت ص ب ر ح م ت ه م يشاء و ا ل ل ه ذو ا ل ف ض ل ا ل ع ظ ي م